الله الرحمن الرحيم كتاب التسهيل لعلوم التنزيل تأليف الإمام الحافظ أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي من تحقيق محمد عبد المنعم اليونسي وإبراهيم عطوى عوض وبصوت فائز عبد القادر شيخ الزور. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سورة أم القرآن، وتسمى سورة الحمد لله، وفاتحة الكتاب، والواقيه، والشافية، والسبع المثاني، وفيها عشرون فائدة. سوى ما تقدم في اللغات من تفسير الفاظها واختلف هل هي مكية أو مدنية ولا خلاف أن الفاتحة سبع آيات إلا أن الشافعية يعد البسملة آية منها والمالكية يسقطها ويعد انعمت عليهم آية الفائدة الأولى قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة وحجتهما قوله صلى الله عليه وآله وسلم للذي علمه الصلاة اقرأ ما تيسر من القرآن الفائدة الثانية اختلف هل أول الفاتحة على إضمار القول تعليما للعباد أي قولوا الحمد لله أو هو باتداء كلام الله ولا بد من إضمار القول في إياك نعبد وما بعده الفائدة الثالثة الحمد أعم من الشكر لأن الشكر لا يكون إلا جزاء على نعمة والحمد يكون جزاء كالشكر ويكون ثناء ابتداء كما أن الشكر قد يكون أعم من الحمد لأن الحمد باللسان والشكر باللسان والقلب والجوارح فإذا فهمت عموم الحمد علمت أن قولك الحمد لله يقتضي الثناء عليه لما هو من الجلال والعظمة والوحدانية والعزة والإفضال والعلم والمقدرة والحكمة وغير ذلك من الصفات ويتضمن معاني أسمائه الحسنى التسعة والتسعين ويقتضي شكره والثناء عليه بكل نعمة أعطى ورحمة أولى جميع خلقه في الآخرة والأولى فيالها من كلمة جمعت ما تضيق عنه المجلدات وتقف دون عده عقول الخلائق ويكفيك أن الله جعلها أول كتابه وآخر دعوى أهل الجنة الفائدة الرابعة الشكر باللسان هو الثناء على المنعم والتحدث بالنعم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التحدث بالنعم شكر والشكر بالجوارح هو العمل بطاعة الله وترك معاصيه والشكر بالقلب هو معرفة مقدار النعمة والعلم بأنها من الله وحده والعلم بأنها تفضل لا باستحقاق العبد واعلم أن النعمة التي يجب الشكر عليها لا تصى ولكنها تنحصر في ثلاثة أقسام نعم دنيوية كالعافية والمال ونعم دينية كالعلم والتقوى ونعم اخرويه وهي جزاؤه بالثواب الكثير على العمل القليل في العمر القصير والناس في الشكر على مقامين منهم من يشكر على النعم الواصلة إليه خاصة ومنهم من يشكر الله عن جميع خلقه على النعم الواصلة إلى جميعهم والشكر على ثلاث درجات فدرجات العوام الشكر على النعم ودرجة الخواص الشكر على النعم والنقم وعلى كل حال ودرجة خواص الخواص أن يغيب عن النعمة بمشاهدة المنعم قال رجل لإبراهيم بن أدهم الفقراء إذا منعوا شكروا وإذا أعطوا آثروا ومن فضيلة الشكر أنه من صفات الحق ومن صفات الخلق فإن من اسماء الله الشاكر والشكور وقد فسرتهما في اللغة الفائدة الخامسة قولنا الحمد لله رب العالمين أفضل عند المحققين من لا إله إلا الله لوجهين أحدهما ما خرجه النسائي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله كتب له عشرون حسنة ومن قال الحمد لله رب العالمين كتب له ثلاثون حسنة والثاني أن التوحيد الذي يقتضيه لا إله إلا الله حاصل في قولك رب العالمين وزادت بقولك الحمد لله وفيه من المعاني ما قدمنا وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله فإنما ذلك للتوحيد الذي يقتضيه وقد شاركتها الحمد لله رب العالمين في ذلك وزادت عليها وهذا المؤمن يقولها لطلب الثواب وأما من دخل في الإسلام فيتعين عليه لا إله إلا الله الفائدة السادسة الرب وزنه فعل بكسر العين ثم أدغم ومعانيه أربعة الإله والسيد والمالك والمصلح وكلها في رب العالمين إلا أن الأرجح معنى الإله لاختصاصه لله تعالى كما أن الأرجح في العالمين أن يراد به كل موجود سوى الله تعالى فيعم جميع المخلوقات الفائدة السابعة ملك ملكي قراءة الجماعة بغير ألف من الملك وقرأ عاصم والكسائي بالألف والتقدير على هذا مالك مجيء يوم الدين أو مالك الأمر يوم الدين وقراءة, وقراءة الجماعة أرجح من ثلاثة أوجه الأول أن الملك أعظم من المالك إذ قد يوصف كل أحد بالمالك لماله وأما الملك فهو سيد الناس والثاني قوله وله الملك يوم ينفخ في الصور والثالث أنها لا تقتضي حذفا والأخرى تقتضيه لأن تقديرها مالك الأمر أو مالك مجيء يوم الدين والحذف على خلاف الأصل وأما قراءة الجماعة فإضافة ملك إلى يوم الدين فهي على طريقة الاتساع واجري الظرف مجرى المفعول به والمعنى على الظرفية أي الملك في يوم الدين ويجوز أن يكون المعنى ملك الأمور يوم الدين فيكون فيه حذف وقد رويت القراءتان في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد قرأ ملك بوجوه كثيرة إلا أنها شاذة الفائدة الثامنة الرحمن الرحيم مالك صفات فإن قيل كيف جر مالك ومالك صفة للمعرفة وإضافة اسم الفاعل غير محضة فالجواب أنها تكون غير محضة إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال وأما هذا فهو مستمر دائم فإضافته محضة الفائدة التاسعة هو يوم القيامة ويصلح هنا في معاني الدين والحساب والجزاء والقهر ومنه إن لمدينون الفائدة العاشرة إياك في الموضعين مفعول بالفعل الذي بعده وإنما قدم ليفيد الحصر فإن تقديم المعمولات يقتضي الحصر فاقتضى قول العبد إياك نعبد أي يعبد الله وحده لا شريك له وقتضى قوله وإياك نستعين اعترافا بالعز والفقر وإنا لا نستعين إلا بالله وحده الفائدة الحادية عشرة إياك نستعين أي نطلب العون منك على العبادة وعلى جميع أمورنا وفي هذا دليل على بطلان قول القدرية والجبرية أن الحق بين ذلك الفائدة الثانية عشرة اهدنا دعاء بالهدى فإن قيل كيف يطلب المؤمنون الهدى وهو حاصل لهم فالجواب أن ذلك طلب للثبات عليه إلى الموت او الزيادة منه فان الارتقاء في المقامات لا نهاية له الفائدة الثالثة عشرة قدم الحمد والثناء على الدعاء لان تلك السنة في الدعاء وشأن الطلب ان يأتي بعد المدح وذلك اقرب للاجابة وكذلك قدم الرحمن على ملك يوم الدين لان رحمة الله سبقت غضبه وكذلك قدم إياك نعبد على إياك نستعين لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة الفائدة الرابعة عشرة ذكر الله تعالى في أول هذه السورة على طريق الغيبة ثم على طريق الخطاب في إياك نعبد وما بعد وذلك يسمى الالتفات وفيه إشارة إلى أن العبد إذا ذكر الله تقرب منه فصار من أهل الحضور فناداه الفائدة الخامسة عشرة الصراط في اللغة الطريق المحسوس الذي يمشى عليه ثم استعير للطريق الذي يكون الإنسان عليها من الخير والشر ومعنى المستقيم القويم الذي لا عوج فيه فالصراط المستقيم الإسلام وقيل القرآن والمعنيان متقاربان لأن القرآن يضمن شرائع الإسلام وكلاهما مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقرأ الصراط بالصاد والسين وبين الصاد والزاي وقد قيل إنه قرأ بزاي خالصة والأصل فيه السين وإنما أبدلوا منها صادا لموافقة الطائف الاستعلاء والإطباق وأما الزاي فلموافقة الطائف الجهر الفائدة السادسة عشرة الذين أنعمت عليهم قال ابن عباس هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وقيل المؤمنون وقيل الصحابة وقيل قوم موسى وعيسى قبل أن يغيروا والأول أرجح لعمومه ولقوله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الفائدة السابعة عشرة إعراب غير المغضوب بدل ويبعد النعت لأن إضافته غير مخصوصة وهو قد جرى عن معرفة وقرئ بالنصب على الاستثناء أو الحال الفائدة الثامنة عشرة إسناد أنعمت عليهم إلى الله والغضب لما لم يسم فاعله على وجه التأدب كقوله وإذا مرضت فهو يشفين وعليهم أول في موضع نصب والثاني في موضع رفع الفائدة التاسعة عشرة المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل ذلك عام في كل مغضوب عليه وكل ضال والأول أرجح لأربعة أوجه روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم وجلالة قائله وذكر ولا في قول ولا الضالين دليل على تغاير الطائفتين وأن الغضب صفة اليهود في مواضع من القرآن كقوله فباء بغضب والضلال صفة النصارى لاختلاف أقوالهم الفاسدة في عيسى بن مريم عليه السلام ولقول الله في قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل الفائدة العشرون هذه السورة جمعت معاني القرآن العظيم كله فكأنها نسخة مختصرة منه فتأملها بعد تحصيل الباب السادس من المقدمة الأولى تعلم ذلك في الألوهية حاصلا في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والدار الآخرة في قوله مالك يوم الدين والعبادات كلها في الاعتقادات والأحكام التي تقتضيها الأوامر والنواهي في قوله إياك نعبد والشريعة كلها في قوله الصراط المستقيم والأنبياء وغيرهم في قوله الذين أنعمت عليهم وذكر طوائف الكفار في قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين خاتمة أمر بالتأمين عند خاتمة الفاتحة للدعاء الذي فيها وقولك آمين اسم فعل معناه اللهم استجب وقيل هو من أسماء الله ويجوز فيه مد الهمزة وقصرها ولا يجوز تشديد الميم وليؤمن في الصلاة الماموم والفذ والإمام إذا أسر واختلفوا إذا جهر سورة البقرة ألف لام اختلف فيه وفي سائر حروف الهجاء في اوائل حروف الصور وهي ألف لام ميم صاد وألف لام راء وألف لام ميم وكاف ها يا عين صاد وطاها وطاسين ميم وطاسين وياسين وصاد وقاف وحاميم وحاميم عين سين قاف ونون فقال قوم لا تفسروا لأنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله قال أبو بكر الصديق لله في كل كتاب سر وسره في القرآن فواتح السور وقال قوم تفسر ثم اختلفوا فيها فقيل هي أسماء السور وقيل هي أسماء الله وقيل أشياء أقسم الله بها وقيل هي حروف مقطعة من كلمات فالالف من الله واللام من جبريل والميم من محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومثل ذلك في سائرها وورد في الحديث أن بني إسرائيل فهم أنها تدل بحروف أبجد على السنين التي تبقى هذه الأمة وسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم ذلك فلم ينكر وقد جمع أبو القاسم السهيلي عددها على ذلك بعد أن أسقط المتكرر فبلغت تسعمائة وثلاثة وإعراب هذه الحروف يختلف بالاختلاف في معناها فيتصور أن تكون في موضع رفع أو نصب أو خفض فالرفع على أنها مبتدأ أو خبر ابتداء مضمر والنصف على أنها مفعول بفعل مضمر والخفض على قول من جعلها مقسما بها كقولك الله لا أفعلا. ذلك الكتاب هو هنا القرآن وقيل التوراة والإنجيل وقيل اللوح المحفوظ وهو الصحيح الذي يدل عليه سياق الكلام ويشهد له مواضع من القرآن والمقصود منها إثبات أن القرآن من عند الله كقوله تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين يعني القرآن بالاتفاق وخبر ذلك لا ريب فيه وقيل خبره الكتاب فعلى هذا ذلك الكتاب جملة مستقلة فيوقف عليه لا ريب فيه أي لا شك أنه من عند الله في نفس الأمر في اعتقاد أهل الحق ولم يعتبر أهل الباطل وخبر لا ريب فيه فيوقف عليه وقيل خبرها محذوف فيوقف على لا ريب والأول أرجح لتعينه في قوله لا ريب في مواضع أخر فإن قيل فهل لا قدم قوله فيه على الريب كقوله لا فيها غول فالجواب إنه إنما قصد نفي الريب عنه ولو قدم فيه لكان إشارة إلى أن تم كتابا آخر فيه ريب كما أن لا فيها غول إشارة إلى أن خمر الدنيا فيها غول وهذا المعنى يبعد قصده فلا يقدم الخبر هدى هنا بمعنى الإرشاد لتخصيصه بالمتقين ولو كان بمعنى البيان لعم كقوله هدى للناس وإعرابه خبر بتداء أو مبتدا وخبره فيه عندما يقف على لا ريب أو منصوب على الحال والعامل فيه الإشارة للمتقين مفتعلين من التقوى وقد تقدم معناه في الكتاب فنتكلم عن التقوى في ثلاثة فصول الأول في فضائلها المستنبطة من القرآن وهي خمس عشرة الهدى كقوله هدى للمتقين والنصرة لقوله إن الله مع الذين اتقوا والولايه لقوله الله ولي المتقين والمحبة لقوله إن الله يحب المتقين والمغفرة لقوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا والمخرج من الغم والرزق من حيث لا يحتسب لقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا الآية وتيسير الأمور لقوله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى وغفران الذنوب وإعظام الأجور لقوله ومن يتق الله يكفذ عنه سيئاته ويعظم له أجرى وتقبل الأعمال لقوله إنما يتقبل الله من المتقين والفلاح لقوله واتقوا الله لعلكم تفتحون والبشرى لقوله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ودخول الجنة لقوله إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم والنجاة من النار لقوله ثم ننجي الذين اتقوا الفصل الثاني البواعث على التقوى عشرة خوف العقاب الأخروي وخوف الدنيوي ورجاء الثواب الدنيوي ورجاء الثواب الأخروي وخوف الحساب والحياء من نظر الله وهو مقام المراقبة والشكر على نعمه بطاعته والعلم لقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء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 لله صفه ولا تنقص ولا تزدي فقلت لو كان يظن الموت من ضمأ وقلت قف عن ورود الماء لم يردي الفصل الثالث درجات التقوى خمس أن يتقي العبد الكفر وذلك مقام الإسلام وأن يتقي المعاصي والحرمات وهو مقام التوبة وأن يتقي الشبهات وهو مقام الورع وأن يتقي المباحات وهو مقام الزهد وأن يتقي حضور غير الله على قلبه وهو مقام المشاهدة الذين يؤمنون بالغيب فيه قولان يؤمنون بالأمور المغيبات كالآخرة وغيرها فالغيب على هذا بمعنى الغائب، إما تسمية بالمصدر كعدل وإما تخفيفا في فعيل والآخر يؤمنون في حال غيبهم أي باطنا وظاهرا وبالغيب على القول الأول يتعلق بيؤمنون وعلى الثاني في موضع الحال ويجوز في الذين أن يكون خصبا على النعت أو نصبا على إضمار فعل أو رفعا على أنه خبر مبتلى ويقيمون الصلاة إقامتها علمها من قولك قامت السوق وشبه ذلك والكمال المحافظة عليها في أوقاتها بالإخلاص لله في فعلها وتوفية شروطها وأركانها وفضائلها وسننها وحضور القلب الخشوع فيها وملازمة الجماعة في الفرائض والإكثار من النوافل ومما رزقناهم ينفقون فيه ثلاثة أقوال الزكاة لقترانها مع الصلاة والثاني أنه التطوع والثالث العموم وهو الأرجح لأنه لا دليل على التخصيص والذين يؤمنون هل هم المذكورون قبل فيكون من عطف الصفات أو غيرهم وهم من أسلم من أهل الكتاب فيكون عطفا للمغايرة أو مبتدأا وخبره الجملة بعد بما أنزل إليك القرآن وما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله عز وجل إن الذين كفروا فيمن سبق القدر أنه لا يؤمن كأبي جهل فإن كان الذين للجنس فلفظها عام يراد به الخصوص وإن كان للعهد فهو إشارة إلى قوم بأعيانهم وقد اختلف فيهم فقيل المراد من قتل ببدر من كفار قريش وقيل المراد حيي بن اخطب وكعب بن الأشرف اليهوديان سواء خبر إن وأأنذرتهم فاعل به في تقدير المصدر وسواء مبتدأ وأأنذرتهم خبر أو العكس وهو أحسن ولا يؤمنون على هذه الوجوه استئنافا للبيان أو للتاكيد أو خبر بعد خبر أو تكون الجملة اعتراضا ولا يؤمنون الخبر والهمزة في انذرتهم لمعنى التسوية قد انسلخت من معنى الاستفهام ختم الآية تعليل لعدم إيمانهم وهو عبارة عن إضلالهم فهو مجاز وقيل حقيقة وأن القلب كالكف ينقبض مع زيادة الضلال أصبعا أصبعا حتى يختم عليه والأول أبرع وعلى سمعهم معطوف على قلوبهم فيوقف عليه وقيل الوقف على قلوبهم والسمع راجع إلى ما بعده والأول أرجح لقوله وختم على سمعه وقلبه غشاوة مجاز باتفاق وفيه دليل على وقوع المجاز في القرآن خلافا لمن منعه ووحد السمع لأنه مصدر في الأصل والمصادر لا تجمع ومن الناس أصل الناس أناس لأنه مشتق من الإنس وهو اسم جمع وخذفت الهمزة معلام مع التعريف تخفيفا من يقول إن كان اللام في الناس للجنس فمن موصوفة وإن جعلتها للعهد فمن موصولة وأفرد الضمير فيه يقول رعياً للفظ ومن وما هم بمؤمنين هم المنافقون وكانوا جماعة من الأوس والخزرج رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول يظهرون الإسلام ويسرون الكفر ويسمى الآن من كان كذلك زنديقا وهم في الآخرة مخلدون في النار وأما في الدنيا إن لم تقم عليهم بينه فحكمهم كالمسلمين في دمائهم وأموالهم وإن شهد على معتقدهم شاهدان عدلان فمذهب مالك القتل دون الاستتابة ومذهب الشافعي الاستتابة وترك القتل فإن قيل كيف جاء قولهم آمنا جملة فعلية وما هم بمؤمنين جملة اسمية فهل لا طابقتها فالجواب أن قولهم وما هم بمؤمنين أبلغوا وآكدوا في نفي الإيمان عنهم من لو قال ما آمنوا فإن قيل لما جاء قولهم آمنا مقيدا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين مطلقا فالجواب أنه يحتمل وجهين التقييد فتركه لدلالة الأول عليه والإطلاق وهو أعم في سلبهم من الإيمان يخادعون أن يفعلون فعل المخادع ويرومون الخدع بإظهار خلاف ما يسرون وقيل معناه يخدعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأول أظهر وما يخادعون إلا أنفسهم أي وذال فعلهم راجع عليهم وقرئ وما يخدعون بفتح الياء من غير ألف من خدع وهو أبلغ في المعنى لأنه يقال خادع إذا رام الخداع وخدع إذا تم له وما يشعرون حذف معموله أي لا يشعرون أنهم يختعون أنفسهم في قلوبهم مرض يحتمل أن يكون حقيقة وهو الألم الذي يجدونه من الخوف وغيره وان يكون مجازا بمعنى الشك أو الحسد فزادهم يحتمل الدعاء والخبر يكذبون بالتشديد أي يكذبون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقرئ بالتخفيف أي يكذبون في قولهم آمن لا تفسدوا أي بالكفر والنميمة وايقاع الشر وغير ذلك إنما نحن مصلحون يحتمل أن يكون جحود الكفر لقولهم آمنا أو اعتقاد أنهم على إصلاح كما آمن الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والكاف يحتمل أن تكون للتشبيه أو للتعليل وما يحتمل أن تكون كافة كما هي في ربما وأن تكون مصدريه أنؤمن إنكار منهم وتقبيح هم الصفهاء رد عليهم وإناطة السفه بهم وكذلك هم المفسدون وجاء بالألف واللام ليفيد حصر السفه والفساد فيهم وأكده بإن وبألاء التي تقتضي الاستئناف وتنبيه المخاطب قالوا آمنا كذبوا خوفا من المؤمنين خلو إلى شياطينهم هم رؤساء الكفر وقيل شياطين الجن وهو بعيد وتعدي خلاب الى ضمنا معنى مشوا وذهبوا او ركنوا وقيل الى بمعنى مع او بمعنى الباء وجه قولهم انا معكم انما نحن مستهزئون بجمله اسميه مبالغه وتاكيد بخلاف قولهم آمنا فانه جاء بالفعل لضعف ايمانهم الله يستهزئ بهم فيه ثلاثة أقوال تسمية للعقوبة باسم الذنب كقوله ومكروا ومكر الله وقيل يملي لهم بدليل قوله ويمدهم وقيل يفعل بهم في الآخرة ما يظهر لهم أنه استهزأ بهم كما جاء في سورة الحديد ارجعوا وراءكم فالتمسوا الآية ويمدهم يزيدهم وقيل يملي لهم وقد, وقد ذكروا يعمهون كذا ورد في النسخ التي بأيدينا ولكن سقط وقعها هنا فيحرر اشتروا الضلالة عبارة عن تركهم الهدى مع تمكنهم منه ووقوعهم في الضلالة فهو مجاز بديع فما ربحت تجارتهم ترشيح للمجاز لما ذكر الشر ذكر ما يتبعه من الربح والخسران وإسناد عدم الربح إلى التجارة أيضا لأن الرابح أو الخاسر هو التاجر وما كانوا مهتدين في هذا الشراء أو على الإطلاق وقال الزمخشري نفي الربح في قوله فما ربحت ونفي سلامة رأس المال في قوله وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل إن كان المثل هنا بمعنى حالهم وصفتهم فالكاف للتشبيه وإن كان المثل بمعنى التشبيه فالكاف زائدة استوقد أي أوقد وقيل طلب الوقود على الأصل فاستفعل فلما أضاءت ان تعدى فما حوله مفعول به وان لم يتعدى فما زائدة أو ظرفية ذهب, ذهب الله بنورهم أي أذهبه جواب لما محدوف تقديره طفيت النار وذهب الله بنورهم جملة مستأنفة والضمير عائد على المنافقين فعلى هذا يكون الذي على بابه من الإفراد والأرجح أنه أعيد ضمير الجماعة لأنه لم يقصد بالذي واحد بعينه إنما المقصود التشبيه بمن استوقد نارا سواء كان واحدا أو جماعة ثم أعيد الضمير بالجمع ليطابق المشبه لأنهم جماعة فإن قيل ما وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار التي أضاءت ثم أظلمت فالجواب من ثلاثة أوجه أحدها أن منفعتهم في الدنيا بدعوى الإيمان شبيه بالنور وعذابهم في الآخرة شبيه بالظلمة بعده والثاني أن استخفاء كفرهم كالنور وفضيحتهم كالظلمة والثالث أن ذلك في من آمن منهم ثم كفر فإيمانه نور وكفره بعده ظلمة ويرجح هذا قوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فإن قيل لما قال ذهب الله بنورهم ولم يقل أذهب الله نورهم مشاكلة لقوله فلما أضاءت فالجواب أن ذهاب النور أبلغ لأنه إذهاب للقليل والكثير بخلاف الضوء فإنه يطلق على الكثير صم بكم عمي يحتمل أن يراد به المنافقون والمستوقد المشبه بهم وهذه الأوصاف مجاز عبارة عن عدم انتفاعهم بسمعهم وأبصارهم وكلامهم وليس المراد فقد الحواس فهم لا يرجعون إن أريد به المنافقون فمعناه لا يرجعون إلى الهدى وإن أريد به أصحاب النار فمعناه أنهم متحيرون في الظلمه لا يرجعون ولا يهتدون إلى الطريق أو كصيب عطف على الذي استوقد والتقدير أو كصاحب صيب أو للتنويع لأن هذا مثل آخر ضربه الله للمنافقين والصيب المطر وأصله صيوب وزنه فيعل وهو مشتق من قولك صاب يصوب وفي قوله من السماء إشارة إلى قوته وشدة صبابه قال ابن مسعود إن رجلين من المنافقين هربا إلى المشركين فأصابهما هذا المطر وعيقنا بالهلاك فعزم على الإيمان ورجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحسن إسلامهما فضرب الله ما أنزل فيهما مثلا للمنافقين وقيل المعنى تشبيه المنافقين في حيرتهم في الدين وفي خوفهم على أنفسهم بمن أصابه مطر فيه ظلمات ورعد وبرق فضل عن الطريق وخاف الهلاك على نفسه وهذا التشبيه على الجملة وقيل إن التشبيه على التفصيل فالمطر مثل للقرآن أو الإسلام والظلمات مثل لما فيه من الإشكال على المنافقين والرعد مثل لما فيه من الوعيد والزجر لهم والبرق مثل لما فيه من البراهين الواضحة فإن قيل لما قال رعد وبرق بالإفراد ولم يجمعه كما جمع الظلمات فالجواب أن الرعد والبرق مصطران والمصطر لا يجمع ويحتمل أن يكون اسمين وعدم جمعهما لأنهما في الأصل مصطران يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق أي من أجل الصواعق قال ابن مسعود كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم لأن لا يسمعوا القرآن في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو على هذا حقيقة في المنافقين والصواعق على هذا ما يكرهون من القرآن والموت هو ما يتخوفون فهما مجازان وقيل لأنه راجع لأصحاب المطر المشبه بهم فهو حقيقة فيهم والصواعق على هذا حقيقة وهي التي تكون من المطر من شدة الرعد ونزول قطعة نار والموت أيضا حقيقة وقيل إنه راجع للمنافقين على وجه التشبيه لهم في خوفهم بمن جعل أصابعه في آذانه من شدة الخوف من المطر والرعد فإن قيل لما قال أصابعهم ولم يقل أناملهم والأنامل هي التي تجعل في الآذان فالجواب أن ذكر الأصابع أبلغ لأنها أعظم من الأنامل ولذلك جمعها مع أن الذي يجعل في الآذان السبابة خاصة والله محيط بالكافرين أي لا يفوتونه بل هم تحت قهره وهو قادر على عقابهم يخطف أبصارهم رجع إلى أصحاب المطر وهم الذين شبه بهم المنافقين فهو بين في المعنى وإن رجع إلى المنافقين فهو تشبيه بمن أصابه البرق على وجهين أحدهما تكاد براهين القرآن تلوح لهم كما يضيء البرق وهذا مناسب لتمثيل البراهين بالبرق حسب ما تقدم والآخر يكاد زجر القرآن ووعيده يأخذهم كما يكاد البرق يخطف أبصار أصحاب المطر المشبه بهم كلما أضاء لهم مشوا فيه الرجع إلى أصحاب المطار فالمعنى أنهم يمشون بضوء البرق إذا لاح لهم وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى أنه يلوح لهم من الحق ما يقربون به من الإيمان وإذا أظلم عليهم قاموا الرجع إلى أصحاب المطار فالمعنى أنهم إذا زال عنهم الضوء وقفوا متحيرين لا يعرفون الطريق وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى أنه إذا ذهب عنهم ما لاح لهم من الإيمان ثبتوا على قفرهم وقيل إن المعنى كلما صلحت أحوالهم في الدنيا قالوا هذا دين مبارك فهذا مثل الضوء وإن أصابتهم شدة أو مصيبة عابوا الدين وسخطوا فهذا مثل الظلمة فإن قيل لم قال مع الإضاءة كلما ومع الظلام إذا فالجواب أنهم لما كانوا حراصا على المشي ذكر معه كلما لأنها تقتضي التكرار والكثرة ولو شاء الله الآية إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنى لو شاء الله لاذهب سمعهم بالرعد وأبصارهم بالبرق وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى لو شاء الله لأوقع بهم العذاب والفضيحة وجاءت العبارة عن ذلك بإذهاب سمعهم وأبصارهم والباء للتعذية كما هي في قوله تعالى ذهب الله بنورهم يا أيها الناس الآية لما قدم اختلاف الناس في الدين وذكر ثلاثة طوائف المؤمنين والكافرين والمنافقين أتبع ذلك بدعوة الخلق إلى عبادة الله وجاء بالدعوة عامة للجميع لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى جميع الناس اعبدوا ربكم يدخل فيه الإيمان به سبحانه وتوحيده وطاعته فالأمر بالإيمان به لمن كان جاحدا والأمر بالتوحيد لمن كان مشركا والأمر بالطاعة لمن كان مؤمنا لعلكم يتعلق بخلقكم أي خلقكم لتتقوه كقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أو بفعل مقدر من معنى الكلام أي دعوتكم إلى عبادة الله لعلكم تتقون وهذا أحسن وقيل يتعلق بقوله اعبدوا وهذا ضعيف وإن كانت لعل للترجي فتأويله أنه في حق المخلوقين جريا على عادة كلام العرب وإن كانت للمقاربة أو التعليل فلا إشكان والأظهر فيها أنها لمقاربة الأمر نحو عسى فإذا قالها الله فمعناها أطباع العباد وهكذا القول فيها حيثما وردت في كلام الله تعالى الأرض فراشة تمثيل لما كانوا يقعدون وينامون عليها كالفراش فهو مجاز وكذلك السماء بناء من الثمرات من, من للتبعيض أو لبيان الجنس لأن الثمرات هي المأقول من الفواكه وغيرها والباء في به سببية أو كقولك كتبت بالقلم لأن الماء سبب في خروج الثمرات بقدرة الله تعالى فلا تجعل لا ناهية أو نافية وانتصب الفعل بإضمار أن بعد الفاء في جواب أعبده والأول أظهر أن دادا يراد به هنا الشركاء المعبودون مع الله جل وعلا وأنتم تعلمون حذف مفعوله مبالغة وذلاقة أي وأنتم تعلمون وحدانيته بما ذكر لكم من البراهين وفي ذلك بيان لقبح كفرهم بعد معرفتهم بعد معرفتهم بالحق ويتعلق قوله فلا تجعل بما تقدم من البراهين ويحتمل أن يتعلق بقوله اعبدوا والأول أظهر فوائد ثلاث الأولى هذه الآية ضمنت دعوة الخلق إلى عبادة الله بطريقين أحدهما إقامة البراهين بخلقتهم وخلقة السماوات والأرض والمطر والسماوات والآخر ملاطفه جميله بذكر ما لله عليهم من الحقوق ومن الانعام فذكر هنا ربوبيته لهم ثم ذكر خلقته لهم وابائهم لان الخالق يستحق ان يعبد ثم ذكر ما انعم الله به عليهم من جعل الأرض فراشا والسماء بناء ومن إنزال المطر وإخراج الثمرات لأن المنعم يستحق أن يعبد ويشكر وانظر قوله جعل لكم ورزقا لكم يدلك على ذلك لتخصيصه ذلك بهم في ملاطفة وخطاب بديع الثاني المقصود الأعظم من هذه الآية الأمر بتوحيد الله وترك ما عبد من دونه لقوله في آخرها فلا تجعل لله أندادا وذلك هو الذي يترجم, يترجم عنه بقولنا لا إله إلا الله فيقتضي ذلك الأمر بالدخول في دين الإسلام الذي قاعدته التوحيد وقول لا إله إلا الله تكون في القرآن ذكر المخلوقات والتنبيه على لاعتبار في الأرض والسماوات والحيوان والنبات والرياح والأمطار والشمس والقمر والليل والنهار وذلك أنها تدل بالعقل على عشرة أمور وهي أن الله موجود لأن الصنعة دليل على الصانع لا محالة وأنه واحد لا شريك له لأنه لا خالق إلا هو أفمن يخلق؟ كمن لا يخلق وأنه حي قدير عالم مريد لأن هذه الصفات الأربع من شروط الصانع إذ لا تصدر صنعة عمن عدم صفه منها وأنه قديم لأنه صانع للمحدثات فيستحيل أن يكون مثلها في الحدوث وأنه باق لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه وأنه حكيم لأن آثار حكمته ظاهرة في إتقانه للمخلوقات وتدبيره للملكوت وأنه رحيم لأن في كل ما خلق منافع لبني آدم سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض وأكثر ما يأتي ذكر المخلوقات في القرآن في معرض الاستدلال على وجوده تعالى وعلى وحدانيته فإن قيل لما قصر الخطاب بقوله لعلكم تتقون على المخاطبين دون الذين من قبلهم مع أنه أمر الجميع بالتقوى فالجواب إنه لم يقصره عليهم ولكنه غلب المخاطبين على الغائبين في اللفظ والمراد الجميع فإن هل قال لعلكم تعبدون مناسبة لقوله أعبدوا فالجواب أن التقوى غاية العبادة وكمالها فكان قوله لعلكم تتقون أبلغ واوقع في النفوس وإن كنتم في ريب الآية إثبات لنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بإقامة الدليل على أن القرآن جاء به من عند الله فلما قدم إثبات الألوهية أعقبها بإثبات النبوة فإن كيف قال إن كنتم في ريب ومعلوم أنهم كانوا في ريب وفي تكذيل فالجواب أنه ذكر حرف إن إشارة إلى أن الريب بعيد عند العقلاء في مثل هذا الأمر الصاطع البرهان فلذلك وضع حرف التوقع والاحتمال في الأمر الواقع ليبعد وقوع الريب وقبسه عند العقلاء وكما قال تعالى لا ريب فيه على عبدنا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعبودية على وجهين عامة وهي التي بمعنى الملك وخاصة التي يراد بها التشريف والتخصيص وهي من أوصاف أشراف العباد ولله در القائل لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي فأت بسورة أمر يراد به التعجيز من مثله الضمير عائد على ما أنزلنا وهو القرآن ومن لبيان الجنس وقيل يعود على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن على هذا لبتداء الغاية أي من بشر مثله والأول أرجح لتعيينه في يونس وهود وبمعنى مثله في فصاحته وفيما تضمنه من العلوم والحكم العجيبة والبراهين الواضحة شهداءكم آلهتكم وأعوانكم أو من يشهد لكم من دون الله أي غير الله وقيل هو من الدنو الحقير فهو مقلوب اللفظ ولن تفعلوا اعتراض بين الشرط وجوابه فيه مبالغة وبلاغه وهو إخبار معجز نصداقه في الوجود ان لم يقدر أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن مع فصاحة العرب في زمان نزوله وتصرفهم في الكلام وحرصهم على التكذيب وفي الإخبار بذلك معجزة أخرى وقد اختلف في عجز الخلق عنه على قولين أحدهما أنه ليس في قدرتهم الإتيان بمثله وهو الصحيح والثاني أنه كان في قدرتهم وصرف عنه والإعجاز حاصل على الوجهين وقد بينا سائر وجوه إعجازه في المقدمة فاتقوا النار أي فآمنوا لتنجوا من النار وعبر باللازم عن ملازمه لأن ذكر النار أبلغ في التفخيم والتهويل والتخويف وقودها حطبها الحجارة قال ابن مسعود هي حجارة الكبريت لسرعة اتقادها وشدة حرها وقبح رائحتها وقيل الحجارة المعبودة وقيل الحجارة على الإطلاق أعدت دليل على أنها قد خلقت وهو مذهب الجماعة وأهل السنة خلافا لمن قال إنها تخلق يوم القيامة وكذلك الجنة وبشر يحتمل أن تكون خطابا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو خطابا لكل أحد ورجح الزمخشري هذا لأنه أفخم الذين آمنوا وعملوا الصالحات دليل على أن الإيمان خلاف العمل لعفسه عليه خلافا لمن قال الإيمان اعتقاد وقول وعمل وفيه دليل على أن السعادة بالإيمان مع الأعمال للمرجئة تجري من تحتها الأنهار أي تحت أشجارها وتحت مبانيها وهي انهار الماء واللبن والخمر والعسل وهكذا تفسيره وقع وروي أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود منها من ثمرة الرزقة من الأولى للغاية أو للتبعيض او لبيان الجنس ومن الثانية لبيان الجنس من قبل أي في الدنيا بدليل قوله إلا كنا قبل في أهلنا مشفقين في الدنيا فإن ثمر الجنة أجناس ثمر الدنيا وإن كانت خيرا منها في المطعم والمنظر وأتوا به متشابهة أي يشبه ثمر الدنيا في جنسه وقيل يشبه بعضه بعضا في المنظر ويختلف في المطعم والضمير المجرور يعود على المرزوق الذي يدل عليه المعنى مطهرة من الحيض واقذار النساء وسائر الاقذار التي تختص بالنساء كالبول وغيره ويحتمل أن يريد طهارة الطيب وطيب الأخلاق لا يستحكي تأول قوم أن معناه لا يترك لأنهم زعموا أن الحياء مستحيل على الله لأنه عندهم انكسار يمنع من الوقوع في أمر وليس كذلك وإنما هو كرم وفضيله تمنع من الوقوع فيما يعاب ويريد عليهم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين أن يضرب سبب الآية أنه لما ذكر في القرآن الذباب والنمل والعنكبوت عاب الكفار على ذلك وقيل إن المثلين المتقدمين في المنافقين تكلموا في ذلك فنزلت الآية ردا عليهم مثلا ما بعوضة اعراب بعوضة مفعول بيضرب ومثلا حال أو مثلا مفعول وبعوضة بدل منه أو عطف بيان او هما مفعولان بيضرب لأنها على هذا المعنى تتعدى إلى مفعولين وما صفة للنكره أو زائدة فما فوقها في الكبر وقيل في الصغر والأول أصح فيعلمون أنه الحق لأنه لا يستحيل على الله أن يذكر ما شاء ولأن ذكر تلك الأشياء فيه حكمة وفيه حكمة وضرب أمثال وبيان للناس ولأن الصادق جاء بها من عند الله ماذا أراد الله لفظه الاستفهام ومعناه الاستبعاد والاستهزاء والتكذيب وفي إعراب ماذا وجهان أن تكون ما مبتدأ وذا خبر وهي موصولة وأن تكون كلمة مركبة في موضع نصط على المفعول بأرادة ومثلا منصوب على الحال أو التمييز يضل من كلام الله جوابا للذين قالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا وهو أيضا تفسير لما أراد الله بضرب المثل من الهدى والضلال عهد الله مطلق في العهود وكذلك ما بعده من القطع والفساد ويحتمل أن يشار بنقض عهد الله إلى اليهود لأنهم نقضوا العهد الذي أخذ الله عليهم في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ويشار بقطع ما أمر الله به أن يوصل إلى قريش لأنهم قطعوا الأرحام التي بينهم وبين المؤمنين ويشار بالفساد في الأرض إلى المنافقين لأن الفساد من أفعالهم حسب ما تقدم في وصفهم وميثاقه الضمير للعهد أو لله تعالى كيف تكفرون موضعها الاستفهام ومعناها هنا الإنكار والتوبيخ وَكُنْتُمْ أمواتاً أي معدومين أي في أَصْلَابِ أو نطفاً في الأرحام فَأَحْيَاكُمْ أي أخرجكم إلى الدنيا ثم يُمِيتُكُمْ الموت المعروف ثم يحييكم بِالْبَعْثِ ثم إليه ترجعون للجزاء وقيل الحياة الأولى حين أخرجهم من صلب آدم لأخذ العهد وقيل في الحياة الثانية إنها في القبور والراجح القول الأول لتعيينه في قوله وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم فوائد ثلاثة الأولى هذه الآية في معرض الرد على الكفار وإقامة البرهان على بطلان قولهم فإن قيل إنما يصح الاحتجاج عليهم بما يعترفون به فكيف يحتج عليهم بالبعث وهم منكرون له؟ فالجواب أنهم ألزموا من ثبوت ما اعترفوا به من الحياة والموت ثبوت البعث لأن القدرة صالحة لذلك كله الثانية قوله وكنتم أمواتا في موضع الحال فإن قيل كيف جاز ترك قد وهي لازمة مع الفعل الماضي إذا كان في موضع الحال فالجواب أنه قد جاء بعد الماضي مستقبل والمراد مجموع الكلام كأنه يقول وحالهم هذه فلذلك لم تلزم قد الثالث عطف فاحياكم بالفاء لأن الحياة أثر العدم ولا تراخي بينهما وعطف ثم يميتكم وثم يحييكم بثم للتراخي الذي بينهما خلق لكم ما في الأرض دليل على إباحة الانتفاع بما في الأرض ثم استوى أي قصد لها والسماء هنا جنس ولأجل ذلك أعاد عليها بعد ضمير الجماعة فسواهن أي أتقن خلقهن كقوله فسواك فعدلك وقيل جعلهن سواء فائدة هذه الآية تقتضي أنه خلق السماء بعد الأرض وقوله والأرض بعد ذلك دحاها ظاهره خلاف ذلك والجواب من وجهين أحدهما أن الأرض خلقت قبل السماء ودحيت بعد ذلك فلا تعارض والآخر تكون ثم لترتيب الإخبار الملائكة جمع ملك واختلف في وزنه فقيل فعل فالميم أصلية ووزن ملائكة على هذا فعائلة وقيل هي من الألوكة وهي الرسالة فوزن فوزنه مفعل ووزنه مألك ثم حذفت الهمزة ووزن ملائكة على هذا مفاعل ثم قلبت وأخرت الهمزة فصار معافلة وذلك بعيد خليفة هو آدم عليه السلام لأن الله استخلفه في الأرض وقيل ذريته لأن بعضهم يخلف بعضا والأول أرجح ولو أراد الثاني لقال خلفاء تجعل فيها الآية سؤال محض لأنه مستبعد أن يستخلف الله من يعصيه وليس فيها اعتراض لأن الملائكة منزهون عنه وإنما علموا أن بني آدم يفسدون بإعلام الله إياهم بذلك وقيل كان في الأرض جن فأفسدوا فبعث الله إليهم ملائكة فقتلتهم فقاس الناس بني آدم عليهم ونحن نسبح اعتراف والتزام للتسبيح لا افتخار بحمدك أي حامدين لك والتقدير نسبح متلبسين بحمدك فهو في موضع الحال ونقدس لك يحتمل أن تكون الكاف مفعولا ودخلت عليها اللام كقولك ضربت لزيد وأن يكون المفعول محذوفا أي نقدسك على معنى أو ننزهك نعظمك وتكون اللام في لك للتعليل أي لأجلك أو يكون التقدير نقدس أنفسنا أي نطهرها لك ما لا تعلمون أي ما يكون في بني آدم من الأنبياء والأولياء وغير ذلك من المفالح والحكمة الأسماء كلها أي أسماء, أي أسماء بني آدم وأسماء أجناف الأشياء كتسمية القمر والشجر وغير ذلك ثم عرضهم أي عرض المسميات وبين أشخاص بني آدم وأجناس الأشياء أنبئوني أمر على وجه التعجيز إن كنتم صادقين أي في قولكم إن الخليفة يفسد في الأرض ويسفك الدماء وقيل إن كنتم صادقين في جواب السؤال والمعرفة بالأسماء لا علم لنا اعتراف أنبئهم بأسمائهم أي أنبئ الملائكة بأسماء ذريتك أو بأسماء أجناس الأشياء أسجدوا لآدم السجود على وجه التحية وقيل عبادة لله وآدم كالقبلة فسجدوا روي أن من أول من سجد إسرافيل ولذلك جازاه الله بولاية اللوح المحفوظ إلا إبليس استثناء متصل عندما قال إنه كان ملكا ومنقفع عند من قال كان من الجن استكبر لقوله أنا خير منه وكان من الكافرين قيل كفر بإبائه من السجود وذلك بناء على أن المعصية كفر والأظهر أنه كفر باعتراضه على الله وتسيهه له في أمره بالسجود لآدم وليس كفره كفر جحود لاعترافه بالربوبية وزوجك هي حواء خلق الله من ظلع آدم ويقال زوجه وزوج هنا أفضح الجنة هي جنة الخلد عند الجماعة وعند أهل السنة خلافا لمن قال هي غيرها لا تقرب النهي عن القرب يقتضي النهي عن الأكل بطريق الأولى وإنما نهى عن القرب سد للذريعة فهذا أصل في سد الذرائع الشجرة قيل هي شجرة العنب وقيل شجرة التين وقيل الحنطة وذلك مفتقر إلى نقل صحيح واللفظ مبهم فتكون عطف على تقرب أو نصب بإضمار أن بعد الفاء في جواب النهي فأزل فأزل لهما متعد من أزل القدم وأزالهما بالألف من الزوال عنها الضمير عائد على الجنة أو على الشجرة فتكون عن سببية على هذا فائدة اختلفوا في أكل آدم من الشجرة فالأظهر أنه كان على وجه النسيان لقوله تعالى فنسي ولم نجد له عزمة وقيل سكر من خمر الجنة فحينئذ أكل منها وهذا باطل لأن خمر الجنة لا تسكر وقيل أكل عمدا وهي معصية صغرى وهذا عند من أجاز على الأنبياء الصغائر وقيل تأول آدم أن النهي كان عن شجرة معينة فأكل من غيرها من جنسها وقيل لما حلف له إبليس صدقه لأنه ظن أنه لا يحلف أحد كذب اهبطوا خطاب لآدم وزوجته وإبليس بدليل بعضكم لبعض عدو مستقر موضع استقرار وهو مدة الحياة وقيل في بطن الأرض بعد الموت ومتاع ما يتمتع به إلى حين إلى الموت فتلقى أخذ وقيل على قراءة الجماعة وقرأ ابن كثير بنصب آدم ورفع الكلمات فتلقى على هذا من اللقاء كلمات هي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بدليل ورودها في الأعراف وقيل غير ذلك اهبطوا كرر ليناط به ما بعده ويحتمل أن يكون أحد الهبوطين من السماء والآخر من الجنة وأن يكون هذا الثاني لذرية آدم لقوله فإما يأتينكم إن شرطية وماذا إلى للتأكيد والهدى هنا يراد به كتاب الله ورسالته فمن تبع شرط وهو جواب الشرط الأول وقيل فلا خوف جواب الشرطين يا بني إسرائيل لما قدم دعوة الناس عموما وذكر مبداهم دعا بني إسرائيل خصوصا وهم اليهود وجرى الكلام معهم من هنا إلى حزب سيقول الصفهة فتارة دعاهم بالملاطفة وذكر الإنعام عليهم وعلى آبائهم وتارة بالتخويف. وتارة بإقامة الحجه وتوبيخهم على سوء أعمالهم وذكر العقوبات التي عاقبهم بها فذكر من النعم عليها عشرة أشياء وهي وإذ نجيناكم من آل فرعون وإذ فرقنا بكم البحر وبعثناكم من بعد موتكم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وعفونا عنكم وتاب عليكم ويغفر لكم خطاياكم وآتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وانفجرت منه اثنتا عشرة عين وذكر من سوء أفعالهم عشرة أشياء قولهم سمعنا وعصينا واتخذتم العجل وقالوا أرنا الله جهرا وبدل الذين ظلموا ولن نصبر على طعام واحد ويحرفونه وتوليتم من بعد ذلك وقسَت قلوبكم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وذكر من عقوباتهم عشرة أشياء ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ويعطوا الجزية وقتلوا أنفسكم وكونوا قردة وأنزلنا عليهم رجزا من السماء وأخذتكم الصائقة وجعلنا قلوبهم قاسية وحرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وهذا كله جزاء المتقدمين وخوطب المعاصرون لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم متبعون لهم راضون بأحوالهم وقد وبخ المعاندين لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بتوبيخات أخر وهي كتمانهم أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع معرفتهم به ويحرفون الكلم ويقولون هذا من عند الله وتقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وحرصهم على الحياة وعداوتهم لجبريل واتباعهم للسحر وقولهم نحن أبناء الله وقولهم يد الله مغلولة نعمة الجنس فهي مفردة بمعنى الجمع ومعناه عام في جميع النعم التي على بني إسرائيل مما اشترك فيه معهم غيرهم أو اختصهم به كالمن والسلوى وللمفسرين فيه أقوال تحمل على أنها أمثلة واللفظ يعم النعم جميعا بعهدي مطلق في كل ما أخذ عليهم من العهود وقيل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وذلك قوي لأنه مقصود الكلام بعهدكم دخول الجنة وإيايا مفعول بفعل مضمر مؤخر لانفصال الضمير وليفيد الحصر يفسره فرهبون ولا يصح أن يعمل فيه فرهبون لأنه قد أخذ معموله وكذلك إيايا فاتقون بما أنزلت يعني القرآن مصدقا لما معكم أي مصدقا للتوراة وتصديق القرآن للتوراة وغيرها وتصديق محمد صلى الله عليه وآله وسلم للأنبياء والمتقدمين له ثلاثة معان أحدها أنهم أخبروا به ثم ظهر كما قالوا فتبين صدقهم في الإخبار به والآخر والآخر أنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنهم أنبياء وأنزل عليهم الكتب فهو مصدق لهم أي شاهد بصدقهم والثالث أنه وافقهم فيما في كتبهم من التوحيد وذكر الدار الآخرة وغير ذلك من عقائد الشرائع فهو مصدق لهم لاتفاقهم في الإيمان بذلك ولا تكونوا أول كافر به الضمير عائد على القرآن وهذا نهي عن المسابقة إلى الكفر به ولا يقتضي إباحة الكفر في ثاني حال لأن هذا مفهوم معطل بل يقتضي الأمر بمبادرتهم إلى الإيمان به لما يجدون من ذكره ولما يعرفون من علامته ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا الاشتراء هنا استعارة في الاستبدال كقوله اشتروا الضلاله بالهدى والآيات هنا هي الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم والثمن القليل ما ينتفعون به في الدنيا من بقاء رياستهم وأخذ الرشا على تغيير أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك وقيل كانوا يعلمون دينهم بالأجرة فنهوا عن ذلك واحتج الحنفية بهذه الآية على منع الإجارة على تعليم القرآن الحق بالباطل الحق هنا يراد به نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم والباطل الكفر به وقيل الحق التوراة والباطل ما زاد فيها وتكتم معقوف على النهي أو منصوب بإضمار أن في جواب النهي والواو بمعنى الجمع والأول أرجح لأن العطف يقتضي النهي عن كل واحد من الفالين بخلاف النصب بالواو فإنه إنما يقتضي النهي عن الجمع بين الشيئين لن النهي عن كل واحد على انفراده وأنتم تعلمون أي تعلمون أنه حق الصلاة وآت الزكاة يراد بها صلاة المسلمين وزكاتهم فهو يقتضي أمر بالدخول في الإسلام واركعوا خصص الركوع بعد ذكر الصلاة لأن صلاة اليهود بلا ركوع فكأنه أمر بصلاة المسلمين التي فيها الركوع وقيل اركعوا للخضوع والانقياد مع الراكعين مع المسلمين فيقتضي ذلك الأمر بالدخول في دينهم وقيل الأمر بالصلاة مع الجماعة أتأمرون تقريع وتوبيخ لليهود بالبر عام في أنواعه فوبخهم على أمر الناس وتركهم له وقيل كان الأحبار يأمرون من نصحوه في السر باتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا يتبعونه وقال ابن عباس بل كانوا يأمرون باتباع التوراة ويخالفون في جحتهم منها صفة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتنسون أي وتتركون وهذا تقريع تتلون الكتاب فجة عليهم أفلا تعقلون توبيخ واستعينوا بالصبر والصلاة قيل معناه استعينوا بها على مصائب الدنيا وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ونعي إلى ابن عباس أخو فقام إلى الصلاة فصلى ركعتين وقرأ الآية وقيل استعين بهما على طلب الآخرة وقيل الصبر هنا الصوم وقيل الصلاة هنا الدعاء وإنها الضمير عائد على العبادة التي تضمنها الصبر والصلاة أو على الصلاة لكبيرة أيشاقة صعبة يظنون هنا يتيقنون على العالمين أي أهل زمانهم وقيل تفضيل من وجه ما هو كثرة الأنبياء وغير ذلك لا تجزي لا تغني وشيئا مفعول به أو صفة لمصدر المحدود والجملة في موضع الصفة وحذف الضمير أي فيه ولا يقبل منها الشفاعة ليس نفي الشفاعة مطلقه فإن مذهب أهل الحق ثبوت الشفاعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشفاعة الملائكة والأنبياء والمؤمنين وإنما المراد أنه لا يشفع أحد إلا بعد أن يأذن الله له لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولقوله ما من شفيع إلا من بعد إذنه ولقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وانظر ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستأذن في الشفاعة فيقال له اشفع تشفع فكل ما ورد في القرآن من نفي الشفاعة مطلقا يحمل على هذا لأن المطلق يحمل على المقيد فليس في هذه الآيات المطلقة دليل للمعتزلة على نفي الشفاعة عدل هنا فدية ولهم ينصرون جمع لأن النفس المذكورة يراد بها نفوس وإذ نجيناكم تقديره اذكروا إذن الجيناكم أين الجينا آباءكم وجاء الخطاب للمعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم لأنهم ذريتهم وعلى دينهم ومتبعون لهم فحكمهم كحكمهم وكذلك فيما بعد هذا من تعداد النعم لأن الانعام على الآباء انعام على الابناء ومن, ومن ذكر مساويهم لان ذريتهم راضون بها من آل فرعون المراد من فرعون وآله وحذف لدلاله المعنى وآل فرعون هم جنوده وأشياعه وآل دينه لا قرابته خاصه ويقال ان اسمه الوليد بن مصعب وهو من ذريه عمليق ويقال فرعون لكل من ولي مصر واصل آل اهل ثم أبدلت من الهاء همزة وأبدل من الهمزة ألف فائدة كل ما ذكره في هذه السور من الأخبار معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر بها من غير تعلم يسومونكم سوء العذاب أي يلزمونهم به وهو استعارة من السوم في البيع وفسر سوء العذاب بقوله يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ولذلك لم يعطفه هنا وأما حيث عطفه في سورة إبراهيم فيحتمل أن يراد بسوء العذاب غير ذلك فيكون عطف مغايره أو أراد به ذلك وعطف لاختلاف اللفظة وكان سبب قتل فرعون لأبناء بني إسرائيل كما قيل أن آل فرعون تذاكروا وعد الله لابراهيم بأن يجعل في ذريته ملوكا وأنبياء فحسد فحسدوهم على ذلك وروي أنه وكل بالنساء رجالا يحفظون من تحمل منهن وقيل بل وقل على ذلك القوابل ولأجل هذا قيل معنى يستحيون يفتشون الحياة ضد الموت فرقنا بكم البحر فصلناه وجعلناه فرقا اثني عشر طريقا على عدد الأسباط والباء سببية أو للمصاحبة والبحر المذكور هنا هو بحر القزم واذ وعدنا موسى أربعين ليلة هي شهر ذي القعده وعشر ذي الحجة وإنما خص الليالي بالذكر لأن العام بها والأيام تابعة لها والمراد أربعين ليلة بأيامها اتخذتم العجل اتخذتموه إلها فحذف لدلالة المعنى من بعده أي بعد غيبته في الطور الكتاب هنا التوراة والفرقان أي المفرق بين الحق والباطل وهو صفة للتوراة عطف عليها لاختلاف اللفظ وقيل الفرقان هنا فرق البحر وقيل آتينا موسى التوراة وآتينا محمدا محمد الفرقان وهذا بعيد لما فيه من غير دليل عليه فاقتلوا أنفسكم اي يقتل بعضكم بعضا كقوله سلموا على أنفسكم ورؤية أن من لم يعبد العجل قتل من غبي. وروي أن الظلام ألقي عليهم فقتل بعضهم بعضا حتى بلغ القتل سبعين ألفا فعف الله عنهم وإنما خص هنا اسم البارئ لأن فيه توبيخا للذين عبدوا العجل كأنه يقول كيف عبدتم غير الذي برأكم؟ ومعنى البارئ ومعنى البارئ الخالق فتاب عليكم قبله محذوف لدلالة الكلام عليه وهو فحو الخطاب أي ففعلتم ما أمرتم به من القتل فتاب عليكم لن نؤمن لك تعدى باللام لأنه تضمن معنى الانقياد جهرة عيانا الصائقة الموت وكانوا سبعين وهم الذين اختارهم موسى وحملهم إلى الطور فسمعوا كلام الله ثم طلبوا الرؤية فعوقبوا لسوء أدبهم وجرأتهم على الله وظللنا أي جعلنا الغمام فوقهم كالظلة يقيهم حر الشمس وكان ذلك فتيه وكذا أنزل عليه فيه المن والسلوى تقدم في اللغات كل معمول لقول محذوف هذه القرية بيت المقدس وقيل أريحاء وقيل قريب من بيت المقدس فقلوا جاء هنا بالفاء التي للترتيب لأن الأكل بعد الدخول وجاء في الأعراف بالواو بعد قوله اسكنوا لأن الدخول لا يتأتى معه السجود وقيل متواضعين حب. سطة تقدم في اللغات وسنزيد أي نزيدهم أجرا إلى المغفرة فبدل روي أنهم قالوا حمطة وروي حبة في شعرة الذين ظلموا يعني المذكورين وضع الظاهر موضع المضمر لقصد ذنبهم بالظلم وكرره زيادة في تقبيح أمرهم رجزا روي أنهم أصابهم الطاعون فمات منهم سبعون ألفا استسقى طلب السقيا لما عطشوا في التيه الحجر كان مربعا ذراعا في ذراع تفجر من كل جهة ثلاث عيون ورؤي أن آدم كان أهبطه من الجنة وقيل هو جنس غير معين وذلك أبلغ في الإعجاز فانفجرت قبله محبوث تقديره فضربه فانفجرت مشربهم أي موضع شربهم وكانوا 12 سبطا لكل سبط عين كلوا أي من المن والسلوى واشربوا من الماء المذكور فومها هي الثوم وقيل الحنطة أدنى من الدنيء الحقير وقيل أصله دون ثم قلب بتأخير عينه وتقديم لامه مصر قيل البلد المعروف وصرف لسكون وسطه وقيل هو غير معين فهو نكره لما روي أنهم نزلوا بالشام والأول أرجح لقوله تعالى وأورثناها بني إسرائيل يعني مصر ضربت أي قضي عليهم بها وألزموها وجعله الزمخشري استعارة من ضرب القبة لأنها تعلو الإنسان وتحيط به المسكنة الفاقة وقيل الجزية ذلك بأنهم الإشارة إلى ضرب الذلة والمسكنة والغضب والباء للتعليم بآيات الله الآيات المتلوات أو العلامات بغير الحق معلوم أنه لا يقتل نبي إلا بغير حق وذلك الصح فائدة قال هنا بغير الحق بالتعريف باللام للعهد لأنه قد تقررت الموجبات لقتل النفس وقال في الموضع الآخر من آل عمران بغير حق بالتنكير لاستغراق النفي لأن تلك نزلت في المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بما أصوا يحتمل أن يكون تأكيدا للأول وتكون الإشارة بذلك إلى القتل والكفر والباء للتعليل أي جترؤ على الكفر وقتل الأنبياء لم انهمكوا في العصيان والعدوان إن الذين آمنوا والذين هادوا الآية قال ابن عباس نسختها ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقيل معناها أن هؤلاء الطوائف من آمن منهم ايمانا صحيحا فله أجره فيكون في المؤمنين الثبات إلى الموت وفي حق غيرهم الدخول في الإسلام فلا نسخ وقيل إنها في من كان قبل بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا نسخ من آمن مبتدا خبره فلهم أجرهم والجملة خبر إن أو من آمن بدل فلهم أجرهم خبر إن ورفعنا فوقكم الطور لما جاء موسى بالتوراة أبوا أن يقبلوها فرفع الجبل فوقهم وقيل لهم إن لم تأخذوها وقع عليكم بقوة جد في العلم بالتوراة أو العمل بها اعتدوا منكم في السبت اصطادوا فيه الحوت وكان محرما عليهم كونوا قردة عبارة عن مسخهم وخاسئين صفة أو خبر ثاني ومعناه مبعدين كما يخسأ الكلب فجعلناها الضمير للفعل وهي المسخ نكالا أي عقوبة لما تقدم من ذنوبهم وما تأخر وقيل عبرة لمن تقدم ومن تأخر أن تذبحوا بقرة قصتها أن رجلا من بني إسرائيل قتل قريبه ليرسه وادعى على قوم أنهم قتلوا فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة ويضرب القتيل ببعضها ففعلوا فقام وأخبر بمن قتل ثم عاد ميتا أتتخذون هزوا جفاء وقلة أدب وتكذيب فارض مسنة بكر صغيرة عوان متوسطة بين ذلك أي بينما ذكر ولذلك قال ذلك مع الإشارة إلى شيئين صفراء من الصفرة المعروفة وقيل سوداء وهو بعيد والظاهر صفراء كلها وقيل القرن والظلف فقط وهو بعيد ساقع شديد الصفرة تسر الناظرين لحسن لونها وقيل لسمنها ومنظرها كله لا ذلول غير مدللة للعمل تثير الأرض أي تحرسها وهو داخل تحت النفي على الأصح ولا تسقي الحرث ولا يسقى عليها مسلمة من العمل أو من العيوب لا شية لا لمعة غير الصفرة وهو من وشا ففاءه واو محذوفة كعدة الآن جئت بالحق العامل في الظرف جئت بالحق وقيل العامل فيه مضمر تقديره الان تذبحونها والاول اظهر فان كان قولهم اتتخذنا هزوا هكذا فهذا تصديق وان كان غير ذلك فالمعنى الحق المبين وما كادوا لعصيانهم وكثرة سؤالهم او لغلاء البقره فقد جاء بانها كانت ليتيم وانهم اشتروها بوزنها ذهبا او لقله وجود تلك الصفه فقد روي أنهم لو ذبحوا أدنى بقرة أجزأت عنهم ولكنهم شددوا فشدد عليهم وإذ قتلتم نفسا هو أول قصة البقرة فمرتبته التقديم على إن الله يأمركم قال الزمخشري إنما أخر لتعدد توبيخهم لقصتين وهما ترك المسارعة إلى الأمر وقتل النفس ولو قدم لكان قصة واحدة بتوبيخ واحد فالدارأتم أي اختلفتم وهو من المدارأة أي المدافع ما كنتم تكتمون من أمر القتيل ومن قتله اضربوه القتيل أو قريبه ببعضها مطلقا وقيل الفخذ وقيل اللسان وقيل الذنب كذلك إشارة إلى حياة القتيل واستدلال بها على الإحياء للبعث وقبله محدوف لا بد منه تقديره ففعلوا ذلك فقام القتيل فائدة. استدل المالكية بهذه القصة على قبول قول المقتول فلان قتلني وهو ضعيف لأن هذا المقتول قام بعد موته ومعاينة الآخرة وقصته معجزة للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فلا يتأتى أن يكذب المقتول بخلاف غيره والتدل أيضا بها على أن القاتل لا يرث ولا دليل فيها على ذلك قصت قلوبكم خطاب لبني إسرائيل من بعد ذلك أي بعد إحياء القتيل وما جرى في القصة من العجائب وذلك بيان لقبح قسوة قلوبهم بعدما رأوا تلك الآيات أو أشدوا عطف على موضع الكاف أو خبر بتداء أي هي أشد وأو هنا إما للإبهام أو للتخير كأن من علم حالها مخير بين أي يشبهها بالحجارة أو بما هو أشد قسوة كالحديد أو التفضيل اي فهم أقصى مع أن فعل القسوة ينبني منه أفعل لكونه أشد أدل على فرط القسوة وإن من الحجارة الآية تفضيل الحجارة على قلوبهم يهبط أي يتردى من علو إلى أسفل والخشة عبارة عن انقيادها وقيل حقيقة وأن كل حجر يهبط من خشة الله أفتطمعون خطاب للمؤمنين أن يؤمن يعني اليهود وتعدى باللام لما تضمن معنى الانقياد فريق منهم السبعون الذي يسمع كلام الله على الطور ثم حرفوه وقيل بنو إسرائيل حرفوا التوراة. من بعد ما عقلوه وهم يعلمون بيان لقبح حالهم قالوا آمنا قالها رجل ادعى الإسلام من اليهود وقيل قالوها ليدخلوا إلى المؤمنين ويسمعوا إلى أخبارهم أتحدثونهم توبيخ بما فتح الله عليكم فيه ثلاثة أوجه بما حكم عليهم من العقوبات وبما في كتبهم من ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبما فتح الله عليهم من الفتح والإنعام وكل وجه حجة عليهم ولذلك قالوا ليحاجوكم به عند ربكم قيل في الآخرة وقيل أي في حكم ربكم وما أنزل في كتابه فعنده بمعنى حكمه افلا تعقلون من بقية كلامهم توبيخ لقولهم أَوَلَا يَعْلَمُونَ من مِنْ كَلَامِ اللَّهِ رَدٌ عَلَيْهِمْ وَفَضِيحَةٌ لَهُمْ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّهُمْ أي الذين لا يقرؤون ولا يكتبون فيهم لا يعلمون الكتاب والمراد قوم من اليهود وقيل من المجوس وهذا غير صحيح لأن الكلام كله عن اليهود إلا أماني تلاوة بغير فهم أو أكاذيب وما تتمناه النفوس بأيديهم تحقيق لاخترائهم ثمنا قليلا عرض الدنيا من الرياسة والرشوة وغير ذلك يكسبون من الدنيا أو هي الذنوب أياما معدودة أربعين يوما عدد عبادتهم العجل وقيل سبعة أيام اتخذتم الآية تقارير يقتضي الإبطان بلى تحقيق مكثهم في النار لقولهم ما لا يعلمون من كسب سيئة الآية في الكفار لأنها رد على اليهود ولقوله بعدها والذين آمنوا فلا حجة فيها لمن قال بتخليد العصاة في النار لا تعبدون إلا الله جواب لقسم يدل عليه الميثاق وقيل خبر بمعنى النهي ويرجحه قراءة لا يعبدون، وقيل الأصل بألا تعبدوا، ثم حذفت الباء وأن. وبالوالدين يتعلق بإحسان أو بمحذوف تقديره أحسن ووُكِد بإحسان. وبالقرب القرابة، اليتامى جمع يتيم وهو من فقد والده قبل البلوغ، واليتيم من سائر الحيوان من فقد أمه. وجاء الترتيب في هذه الآية بتقديم الأهم. فقدم الوالدين لحقهم الأعظم ثم القرابة لأن فيهم أجر الإحسان وصلة الرحم ثم اليتامى لقلة حيلتهم ثم المساكين لا تشفكون دماءكم لا يشفك بعضكم دم بعض وإعرابه مثل لا تعبدون ولا تخرجون أنفسكم لا يخرج بعضكم بعض. ثم أقررتكم